بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدت قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهت والرجز فهجر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمُ جَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَن وَبَنَيْنَتُ لَهُ بُنْيَانًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وطيلك كيف قد دم ثم غتلك كيف قد ثم نم ثم عبث وبث سقر وما أدراك ما سقه لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ بِغَوْتَ الْكِتَابِ وَيَزْدَادَ وَيَزْدَادَ وَل يتَابَ الذي نَودُ كتابَ وَهُ مِدونونَ وَق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 والصبح إذا أسفر إنها لئت الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا ولن نكون طايم المسكين وكنا نخوض وما لهم عن السبكرة معرضين كأنهم حضر مستنفرة فرد من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يَا لَاس بَل لَا يُكَذِّبُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أن يشاء